Bismillah <Sit> ja ar-rahmân ar-rahmân لا تتخذوا عدو وغفروا بما جاءكم من الحق يفرجون الرسول سَيَرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوْعِدِ وَأَمَّا أَنْتَ فَمَا أَنْتَ بِمُؤَخِّرٍ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سوا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 فَونَّ بِكُم وَبَدَذَيَ نَا وَبَيْ نَكُم الل ذَوَتُ وَبَو أَذَذًَا حَتتُ مِنوبِل أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأول وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ 110. والله قدير 111. والله غفور رحيم 112. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا Um 11. إن الله يحب المكسطين Tá yo ومن يتولهم فغل فامتحنوهن الله أكبر الى لمقف لا Whatever. Oh <laughs> واتقوا الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك Love